شروط ظالمة ومحاولة اغتيال غاشمة ترى هل كانت الكتابة معجزة أم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسمها رسما لا كتابة فمعظم الأميين يجيدون رسم أسمائهم وتواقيعهم دون أن يعرفوا أحرفها إنها مجرد كلمة واحدة ومن السهل تقليدها ورسمها بعد ذلك ناول القائد صلى الله عليه وسلم الصحيفة لعلي ليكمل كتابة نص الاتفاقية والمعاهدة لكن شيئا خطيرا زلزل المكان كاد يحول الحديبية إلى أنهار دم فجأة هبط ثلاثون شابا وثنيا متججين بالسلاح هبطوا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم أثناء انشغاله بالمعاهدة لم يتزحزح صلى الله عليه وسلم من مكانه بل دعا عليهم فأخذ الله عز وجل بأبصارهم فأصبحوا لا يدرون أين النبي فأخذ مجموعة من الصحابة سيوفهم وطوقوهم فاستسلم الشباب المتهور ثم سيقوا كالذل نحو تلك الشجرة وأوقفوا أمام القائد صلى الله عليه وسلم الذي لم يتحرك بل نظر إليهم فسألهم سؤالاً عميقاً وخطيراً هل جئتم في عهد أحد؟ هل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا لا فأمر صلى الله عليه وسلم بإخلاء سبيلهم فهم فتية طائشون متحمسون للوثنية دون وعي فانصرفوا يتصببون خجلاً من هذا القائد الذي لم يمسهم بأذى أو يشتمهم تركهم يقرؤون هذا الدرس فلعلهم يوماً يساهمون في نشر التوحيد انصرف الشباب مثقلين بالندم وانصرف صلى الله عليه وسلم نحو معاهدة الصلح مع الكفار الوثنيين بعد أن تأكد أنه لا علاقة لقريش بمحاولة الاغتيال تلك هنا بدأ مفاوض الوثنيين سهيل بن عمرو يملي شروطه على دولة الإسلام مع أنها في مركز قوة لا ضعف فقال لعلي اكتب هذا مصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمر ثم أمطر عليا بشروط أغضب بعضها عليا وعمر والصحابة وهي أولاً وقف الحرب عشر سنين ثانيا يأمن الناس خلال هذه السنوات العشر ويكف بعضهم عن بعض فلا قتال ولا حرب ثالثا أي رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب عمر؟ أو حتى مسلماً بغير إذن وليه فيجب على محمد أن يرده إلى قريش ومعناه أن الدولة الإسلامية ملتزمة بتسليم أي رجل مسلم قرشي يهاجر إليها وأن يعيدوه إلى المشركين رابعاً لا تلتزم قريش بإرجاع أي رجل مسلم يريد ترك الدولة الإسلامية كان علي يكتب تلك الشروط وكأن قلمه خنجر يحفر يمزق قلوب الصحابة حتى قالوا لنبيهم يا رسول الله أنا أكتب هذا